لا اله الا الله قران الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعدت عليهم أخبارها بأن ربك نرحالها يوم يصدر الناس أشكاة ليره أعمالهم فمن يعمل مفقال نغة خيرا يرى ومن يعمل تنشغل يرى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم Yeah, yeah. أما من خفت موازين.